هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مدغه ثم يخرج طفلا ثم لتبلغوا حشدة ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تخبرون هو الذي يحيي ويميز فاذا قضى امرا فانما يقول ويكون فيكون انظر الى الذين يجادلون في ايات الله ان لا الذي الذين صدقوا بالكتاب ومما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعماقهم والسلاسل يسحبون في ثم في وفي النار يشجرون ثم قيل لهم اين لا كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لن نكون قبل شيئا كذلك يحل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق و كنتم تمرحون ادخلوا اهله جهنم خالدين فيها خبيث مثله متكبرين الى اخر الايات قل هذا امر من رب العزه للنبي صلى الله عليه وسلم أن ان يعلن هذه الحقيقه قل اني من أن انا عبد الذين تدعون من دون الله اكبر نهي وجه الى سيدنا رسول الله وأكبر أمر امر وجه اليه هنا في الايه اكبر امر ما هو, هو التوحيد الامر بالتوحيد اذا انت وحدت الله عز وجل فقد اصببت بطاقه السلامه بطاقه النجاح بطاقه السعاده الابديه بطاقة الفلاح والنجاح هذا هو الجواز اللي الباصا كورد اللي بيهت عنده وبيهت وتطفى فورا إلى النجاح عليه واعظم نهي هنا ينهي <تصفيق> على الشرك سيدنا رسول الله ينهي الله على الشرك هل وصاف على سيدنا رسول الله أن يشرك ويخبر أميرا بأن يخبر بأنه أول منهف هذه الأنفحة أول من وجه إليه النهي عن الشرق مثل سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم اجنبني وبني أن نعبد الأسنار يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأسنار ابراهيم اخاف على نفسي ان يعبد الاصنام ربنا لا يحاول انظر الملائكه جبريل وميكائن ينهاهم الله عن الشرك ينهاهم سبحانه وتعالى عن الشرك كيف يتصور مللا مثل جبريل وميكائن واسرافيل اساطير الملائكه ويشركون بالله أفضل. ولكنه لكنها الروبوية الروبوية الصوت العلية ما فيه من حابب ما يحابي أحد. والله عز وجل يقول يا رسول الله يا سيد والله بالقصر إذن لما جو قصر والله إن أشركته لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاص بي. ثم قل بل لله فاعبده وكل من الشاكرين أنت بصفة داعية أول من ينبغي أن يتطهر من الشر وأن يمثل المثال التام للتوحيد هو أنت. أو القائد الأعظم ينبغي أن يكون على رأس الوحيدين إيمان الوحدة نعم ويأمر بالتوحيد وأمر يعني في الملأ ويعلن في الملأ الأرضي لليهود والنصارى ولكل الأمم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من نعم إذن رب العزة يبرس رسول الله يقول إني أميرسوا إني نذيسوا أن أعبد الذين سدعون من دون الله فالناس عندهم معبودات لكل معبود على عدد البشرية معبودات وكم من واحد عنده معبودات كثيرة يعبد هواه يعبد المال يعبد النساء والفروج يعبد الكسوة والطاس يعبد الشيطان يعبد هواه يعبد رئيسه يعبد الاولياء يعبد الانبياء يعبد الملائكه يعبد الشمس والقمر والنجوم سبحان الله معبودات ومعبودات كثيره يعبد شخصه يعبد مركزه يعبد شيخه يعبد رئيسه معبودات لكل معبود تعددت الآلهة بتعدد البشرية، ولذلك كان هذا الركن حق من العالم. وإذا حصلت توحيد، والله ثم والله، وقسموا لكم بالله العظيم بدون سدنا. ثم قال المعاصي الأخرى لا شيء، والله إذا لقيت الله لا تشريك به شيئا، والله أمره سيد، أمر الأخرى هي. ما فيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك بي، ويغفر ما دون ذلك. لماذا ينصي رب ينصي عنه يقول خم الشجر والمسائل الأخرى سيئة على كل حال ولو تعذب ولو ولو ولكن النهاية الغفران والجنة والنعيمة ولك الحمد يا رب ومن من من يعصي مننا من من يمشي على الأرض من, من, من معصوم لا بد أن تنسى لا بد أن تسمع ما يكره الرب لا بد أن تنسى عمر في رجلك في بير فكرك لا بد أن تنسى انسقط ولكن ربنا غفاء غفر لمن ساب وامن وعمل صالحا ثم سجدوا اذا ربنا عز وجل يربينا في شخص نبينا نبينا ما يمكن ابدا يخطر عليه الشرك ابدا ولكن يقول له قل له هذا الرسول عظيم بلغ من المقامات وبلغ من المعالي ما بلغ ومع ذلك يقول الله له والله لاين اشركت استعاصر استرسلت معك قل ان نهيئ ان اعبد الذين سدعونا من دون الله اذن اول ما ينبغي نعرفه وندرس أن نعرفه وندرس أن نعرفه انواع الشرك وهناك شرك خاصي وشرك جلي هناك شرك قولي وشرك عملي هناك شرك, عق... شرك عقدي هناك انواع من الشرك لا بد ان وهذا وهذه انواع من الشرك تسمى نواقض كما نعوض عنده نواقض والله ان الايمان عنده نواقض بالله الذي لا نقصدها نواقضه اي شرك والصلاه كمان الصلاه عندهم ابطلاس فالايمان والتوحيد عندهم ابطلاس يبطله يمحوه يقطع ويدفعه من الجسر خلاص يسممه يصيبه سرطان هذا الوحش لا بد ان تعرفه ادناها واخذاها ادناها افيه الرياء تعمل العمل للناس ليقول الناس سيدنا رسول الله عز وجل يقول الله يقول انا أغمى الشرك أغمى الشركان الشرك كل واحد يمكن يطلب الصبقة الهيرو الشرك عندي صبقة النص ولا الربع ولا الثلس في شيء في صبقة تجاهديني لا يزمع بالصبقة الهيرو لكن الله عز بمجرد ما يدخل ثاني خلاص يفضل ما فيه عملت للناس ويقولوا لا لا لا يقون يربي بهذا العمل ما يقبله أبدا لا يقبل إلا من كان خالصا لوجه الكريم عمل خالص يقبله ما خالص رد برا اذا اخواني لابد ان نتعرف على انواع التوحيد وانواع الشرك انواع الشرك اللي احضرها والتوحيد نقبل عليه ونتمسك به لعل الله يرحمنا وكل بني ادم خطأ ما يقول احد انا ما يمكن اذا كان ابراهيم يخاف على نفسه وعلى اولاده والنبي عليه الصلاه والسلام كذلك كيف نحن ماذا تقول انذا اجنبني وبني ان نعبد الاصنام سخذي جانبا بعيدا عن الشرك يا رب عن الاصنام إِنَّهُنَّ أَطْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَاسِ الكثير الكثير ضل من أصنام قد تكون أصنام بشرية قد تكون حجرية قد تكون معنوية فكرية أصنام من من يعبد الشيوعية من من يعبد الديمقراطية من من يعبد القومية من من يعبد من أوي سبحان الله معبودات وهمية وخيال يعبد يعبد الخيال يعبد. نعم إخواني قل إني نهيز أن اعبد الذين تدعون من دون الله تدعون من دون الله أتمنى من يدعو أحمد الله كم تنبو من يدعو غير الله كل من يدعو غير الله إلا من رحم الله إذا نزلت به نازيل عند في البيض مهما تنزل نازيل لا أولياء يدعو غير الله ينزل يفول قال لك أنت نترويش معي عبد الله أنا قصير أنا ما يقبل الله دعائي أنا حقير ذليل وهو يقبل هو, هو يدعوني هذا هو شرك بجال والله شركه ليس هو هذا وكانوا يعبدون ذلك ما لا ما يؤخرون هؤلاء شفاءون عند الله نحن نذهب إليهم ليدعونا الله عز وجل نحن أقدر واهون من أن ندعونا مباشرة هو عين الشرك هذا عين الكفر من أجل هذا الشرك نزل القرآن وإذا عثقت إنه يشفع لك لابد تسبح له لابد الطهبة رابد سقدم لوعده رابد لابد تسحبه لابد تبني له طاريه لابد لابد لابد مقدس معظم وشر أعظم من الله عودوا لله نسأل الله, الله العافية إذا إخواني لابد أن ننبنيه قل إن يعز أن عبد الذين تدعون من دون الله قال لما جاءني البينات من ربي جاءت الحجج على التوحيد جاءت الظاهرين جاءت إيش جاءت الادلة القاطعه على التوحيد ما بقي لما ان ان ان ان اذهب أن اعبد غير الله ابدا ان نلتفت لغير الله ابدا بينات بينات بينات سبحان الله حجج وايات تنزيليه وايات كونيه في الافاق وفي النفس قدمنا في السياق الماضي ايات كثيره منها قال تعالى جعل لكم الليلة لتسمنوا فيها والنهار اد السلسله كلها في الافق نظرت الاعلى ترى ايات نظرت امامك ترى ايات اغمضت عينك ثم فكرت في نفسك ترى ايات وفي الارض ايات وفي انفسكم ايات ما هي ايه واحده انت اكوان من الايات ملايين بلايين الايات كل خلية فيك ايه والله كل خلية اذا فيك ملايين الملايين من الخلايا كل واحده ايه واحده ما يستطيع العالم ان يخلقها الله تحدى العالم من حقوق ذبابه نعم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فقول قل لما جاءني البينات من ربي من من من الرباني من ص من صاحب الروبوية من صاحب من الخلق العظيم جاءني البيناس ما بقي لي أبداً أن أتوجه لشواه لشواه هذا وجه أبداً. بيناس من ربي هذا هذا نهي الأول فما جاء الأمر أعلى أمر وأمرته. وأمرهم جعنى أمر من ربي جعنى له أولد لا لا بد أشولي التخلية قبل التحلية كما يقول كما يقول بعض الناس التخلية ثم التحلية شو التخلية يعني اولا تتطهر إذا بغير تلبس لباس طيب لا بد أستكثر سلسل تقتسل من العرق ومن الوسخ ومن اللسان وكذا إلى خمستعشر طيب وثم تلبس اللباس الطيب كذا اللباس الجميل بسير جمع عشرة عمل اول سلسل ثم تلبس القبيص اوهيت وثلب اللي الليل يعني الجلبه البيضاء والصباط البيضاء والطاقيه البيضاء فكذلك هنا سبحان الله او وقبل كل شيء الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتطهر ظاهرا ومعنويا ان يتطهر من الشرك ان يتطهر من ايش من مخالفه الله وثيابك فطاهر طاهر نفسك طاهر عقيدتك طاهر أعمالك طاهر عينك طاهر لسانك طاهر أذنك طاهر فرجك طاهر مالك طاهر بيتك طاهر حياتك. قالوا الله فطاهر بس تكون طيب طمسن فاتخل ما يدخل الجنة إلا الطيبون إلا الطاهرون أما النجسون الخبيثون الرجسون ما يمكن أبد أن يسكن في جمعنا عز وجل فكذلك هنا الله عز وجل نها أول سنة رسول عسلم عن الشرك ما أمره بيت وقال وامرجو ان نرجو ما يرضي بالعالمين وامرجو ان اسلم ما هو الاسلام الاسلام احنا نقول اسلام عشان لا يا لله رسول الله اركان الاسلام خمسه لا لا يا اخي الكريم ما هو هذا فقط هذه اركان فقط وامرجو ان اسلم ان استسلم لله وان انقطع وان صرخ من نفسي وحياتي وارمي بنفسي كذلك العبد الذي يرمي في حضن سيده فبه يسمع وبه يرى وبه يفكر وبه يعمل انصرخ بكل شيء قل ان صلاتي ونزكي ومحياي ومماتي لله تجارتي لا بد على منهاج الله فلاحتي او زراعتي على منهاج الله صناعتي على منهاج الله جنديتي على منهاج الله كنت استاذا او مديرا او كذا على منهاج الله لا بد انا انصرخت منه ما بقي لي حتى في نفسي في أولادي في بيتي في, بيتي في سيارتي في كتابي كل شيء ترى الإيمان ترى الإسلام ترى الإسلام في جريدته يش يقرأ يقرأ الجريدة العلمانية يقرأ جريدة جريد الملحدين يصنط الأغاني يشوف المناظر الخليعة يشوف الرقصات ويشوف نعمات الجلسات والكتب ما شاء الله لا أبدا اش يشوف ما يرضي الله اش يسمع ما يحب الله اش يمشي فيما يقاربوا من الله، وهكذا وهكذا، حياته كلها مصوبة لله. مش معنى انه يدخل المسجد النهار الليل لله لا لا لا يا لا الحيات. الحيات هي. الله خلق هذا لهذا خلق المال للمؤمن، وخلق التجارات للمؤمن، وخلق الطائرات للمؤمنين، وخلق السيارات للمؤمنين، والقبلة الذرية بقينا تسلم، الحضارة بقينا تسلم. لا ان الناس يرجو الحضاره المؤمنون ينصحون الحضاره لا الحضاره نزال الايمان والكرة الارضيه كلها ينبغي ان تشهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله نركز على الكره الارضيه رايه لا اله الا الله محمد رسول الله لانها مملكه من, من عليها السلطه من سلطه الله ينبغي ان يحكم فيها من واحنا عبيد من عبد الله هل من إذا أمرت أن أسلم لرب سلم بصدق له بالله ما نعمل شيء لنفسه ولذلك المؤمن سبحان الله أول ما يتلقى حين ما يولد من بطن أمه يتلقى إيش؟ كن أذنه في اذنه اشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله بمجرد ما يحسن أشهد أن أعلمه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما مر سبع سنوات جن علمه يصلي وإذا كتب لي زن على وس الحجج الصلاة والحجاب منذ الصغر وتكبر على الإسلام وتكبر على لا إله إلا الله محمد رسول الله وهكذا يبقى يسلم هذه البطاقة ويعيش عليها ويموت عليها ويخرج من هذه الدنيا بهذه البطاقة يسلمها في الدوائر في الدوائر دي الأخرى عش عندو من كان من من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة هذا معنى وملس المسلم لرب العالم سلم سفقة لرب العالم جو اللي أطلع ومسلمي كتاب سلباوي كتاب سلباوي وووأمرني بأن يكون إيش رسولا وربيع وأمرته ان مسلما لرب العالمين لأن رب العالمين رب كلها هو ربها وخالقها والمتصديف فيها وأنا من جملة سائر المربوبات أي وأمرته أن مسلما رب العالمين نعم قول في الأول أشخاص إنهم يسوون أن أحبذ الذين سدعون من دون الله لما جاءني البينات أخذ يذكر بعض البينات بعض البيئات البي تقدمت وأخذ يذكر بعضها أشخاص هو الذي خلقكم من سراء هذه هي البيانات الذي سدلوا عن الله وأنه أحق أن يعبد وأن يطع وأن نسلم الصفقة كلها لماذا؟ لأنه الذي خلقه هو خلقكم من سراء خلق أبان الأول من سراء صنعه من سراء وخلق منه زوجه تبقى الله سأليها خلق من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها خلق الأول من سراء ثم خرج منه زوجه وزوجهم ثم بدأت نسلهم خلق من زراب ثم بدأت تنزلوا من النطفة بين الثرب والنطفة مرحلة فيها ملايين كلمة ملايين الأمير بسوصل من الثرب إلى النطفة إلى أن صرنا نطفة مرحلة ما شاء الله مرحلة طويلة طويلة جدا لكن عندنا كريمة ليش ما نعرفها؟ فنحن ما كنا حاضرين حين بخلقنا من زراب إذن لكن الأمر كيف؟ كيف خلقنا من زراب؟ لكن الأمر الخالق. كيف سمى ذلك يا اخويا المقصود أنه يخبرنا ان خلقنا من زرع اذا ننسى اصلك ايه تراب وبعدين نطفه نطفه تبغي من يقول اشتراب وننسى من زرع إحنا الراس ما تعالى ما تفاخر ما تقول انا شكرا اول قال انا جنوب <تصفيق> بليز وقالها فرعون انا ربكم العالم فتقول انا وتفخر شكش خلاص ننسى من زرع وبعدين من النطفه والنطفه ايش خرجت منه من ممر البو من ابي تخرج من ممر البوق مره زي مره من ابيك ومرة من أمي خرج من اول نطفه من ابي ممر البوق فانت من البوق من النطفه هذه النطفة انا مسخن راسه ما زق في يدي من مثل هذه يا ابن ادم خلقك الله من مثل هذه منقعه اذا حدج من في السوم من امسخ عيلنا والله اذا حدج واحد من هذه والله تقتله والله تقتله ليش حدني من وذب أنت من هناك، ليس السعلو، ليس كباركوا أنا، من أنت؟ أنت ميني؟ أنت ماني أنت نطفة أولك نطفة صغيرة، وآخرك إيش؟ جيفة كبيرة، وما بينهما؟ وياكل عذرة، أنت خرجت من بطن أمك من يعني من مرة البول برة يقول مرة من من ذكري أفيه مرة من من فرج أمك، خرج من البول هنا، خرج من البول هنا، خرجت يقول الآن، أشوفك. لا حول ولا قوه خلقكم من سرهم ستره لا تساوي فيه ستره وش كله خلقكم وصير كما ترى اش كطهرنا وش كعلى قدرنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والله هي السبب في تطهيرنا وفي تزكيتنا ولا كنا لا ما نساوي فيها لا شيء ودل على ذلك ما تموت لو كنت كافرا مثل من زمن خلاص الرسول العزيزيه الطمار الطمار الكثير في القليل في بطن. لكن لما كنت المؤمنة تجهد أن لا اله الا الله ده ام رضابط مستسلم من قبل شرع الله لقد صلناك وصلنا عليك وقبلناك بين احناك وانت طيب وانت خلناك المشجد طيب طيبناك شنو؟ الاسلام طيبت نعم فالله عز وجل يقول خلقكم هل اعظم ايه؟ سلام. هذه العالم خلقنا خلقنا واحد الجوا واحد الوليد مسلم. إيه واحد العالم أمريكا والغرب كله. الغرب الشرق والكرة الأرضية كلها بما فيه من ملايين. الله لحدا وخلقوا ماذا والله مسلم. فضعنا خلق إنسان. ما في. إذا أعظم دليل على الله أنت. بيسعى لله شو بي؟ أنا دليل على الله. لولا الله موجود ما كذلك موجود انت خلق نفسك سك تعريم من خلقك وعبرك صارح جايش واحد القناة وخلق تقول واش من غيري خالق ام خلقكم غير شيء ام هم خالقون تخلق من سك ما في ما بي, بي لاني ولا اي اذا هذا الله خلقكم من سراب ثم من نطفة نطفة كل واحد كي يقضف ليش يعني في القلب الواحدة في العملية الواحد قذف 60 مليون مناوي والله هذا كبقال العلماء 60 مليون كسب مشمش على المغرب مرة المغرب سقط في 30 مليون يعني في العملية الواحد الإنسان كي شعب. شعب كامل قذف مصر شعب عملية واحد كي ترشح واحد المناوي هو الذي يخرق بوهيدا ذكر ولا ونسى وهذا هذا فيه ينفيه الدكتور هنا كم من واحد كيلوم مرسو عيسا منها الإناث هو قيش عملها أضغط ذكورة ماش يتطلق بها فعشان نقسر لذات من يرسا نتقل ما قتل له لأن هذه المنى والذكور والإناث منك الله سبحانه وتعالى جعل فيك الذكور والإناث كم من واحد يكون في غرب ذكورة وفي واحد غرب بلوته سبحان الله كذلك أمر ربي لكن ترشيح لمن يقع بإذن ربي وأنه خلق الزوجين هو وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وخلقناكم أزواجهم أزواجهم إذن إخواني خلقكم من صراب ثم من نطفة وهذه النطفة من أين أساس؟ سبحان الله من صلب أبيك، من أبينا الأول آدم لما خلق آدم خلق كل ما سمى هو خالق وإليه القيامة في آدم هو الكيس للبشريه كلها وبهناك الرد على الدرويين عذبوا الله اللي قال إنسان لما لا مش اليهود مسقوقين بكره النادر قال إنسان كل قل لا تبواه كله حرام إنسان ليه بواه كله أما إحنا ما بنقوله خلقنا الله خلقنا الله من آدم وما زال الكرموسومات وهي شوف الكرموسومات الآن يعني سو ال هذا هذا يعني العوامل الوراثية سبحان الله عندك الأصل الأول فيك القطعة دي الآدم فيك منذ آدم فيك نزل البغرات الأولى اللي كتف آدم تحمله كتف عمر جلاده ما تعمل نعباس الغنماء ولا الغنماء تعمل نعباس الكلب فعياتها منذ خلق الله الأنماء يتعبون الغنماء ينحو لنا ومنذ خلق الله القرد ويمن القرد كل نعبس عبر التاريخ فهذه الحديقة الحيوانات اللي موجودة في العالم واش نعبس شي قرد يرجع الإنسان شوشي. شو جي؟ شيء حديث الحيوانات سواء في روسيا ولا في امريكا ولا في في ولا في كور منذ كانت القرود خلق الله قرود كل نعمة جلو كان القرود ينقلبون أناسية كانت لعنة مش... ألمانية اللي هي نعمة الآن يقولوا بعد مئة سنة مقيم قرد الألماني يقرف لا يقرفون فهم الآن يجنسون المجال من العرب إلى العرب يجنيشونهم ولا عليهم يكتسروا لا يبقون لو كانت القرود قرية ها قرص فرقيا إيش حارس القرص الملايين الملايين قرود يجمعنا لمن يسقى القرف أناسا عمرش القرف عمرك ميشي مسوي شئ قرط القرف أنسة؟ أولاد الحرميني وإحنا عندنا كنت في المدارس الإنسان كأنه سوقه هو اللي هو قرط الأول يا سوقه وتم بدأ هذا قرد الثاني وتم بدأ كده ذاكير عليه رشاده وتم ما جاوزه تعرف شئ إنسان يقرأ هادا كده والله ما في في كتاب فالكتاب يقرر المدارس لابنائنا نماذج على ان الاساس القرضي ضر هذا النظريه في اوروبا وفي امريكا ارموا بها برا صرفها في سدنه حتى ان انصار دروين يقول لي ليس الدروينه يكون حي حي الان فشو قلنا النظريه بطلت ليش بس بالمعنى اللي بقوله لانه يوجد لها لما شاف الل الل الله ما شاء الله قال صح ها هيك بيقول بالقران اجي اجي وقلنا لو نكون قرده خنازير لا ابرا قرده الخنازير على التقطيش كلنا من الاول ايه ماجد المهم يا اخوان هكذا اذا يقول خلقته من صرع وما زال تحليل علمي الان الانسان يحمل كل الذائبات كل عناصر الارض بتكتشفوا تقريبا 18 عنصر في الارض تقدير الذهب والفضه والفوسفور وكذا والزو يقول النسخ وكذا الى اخره تدهن القطع في كميه واحد المقدار واحد النسبه المئويه ديال الفضه فيك وفي واحد النسبه ديال المئويه ديال الذهب فيك نتحداك خلينا نجولوا دابا ده الذهب لا ولد فيك واحد المقدار لازال منك خلاص انت لابد فيك مقادير الارض انسمي الارض واجزاء الارض كلها التحليل علمي نعم خلاطكم من تراب ثم صدق الله العظيم جيدنا نظرية تكتب هذه الآية هذه والله لا يصبرها آيات خلقتكم من سرات ثم من نطفة ثم من علاقة بين النطفة والعلاقة مرحلة ومسافه قد لسنا الارض يعني نطفة تصيرها علاقة لكن الله لخص الطريق ما ندري كيف إلى الآن القضية مجهوله المرحلة بين النطفة والعلاقة مرحلة كما قلنا قد من هنا نشوف مش حال منال الشمس 93 مليون مي امنوا ولا ذمينو قد ما الشمس بس يصير ايش النطفه تصير علاقة والعلقه تصير بدغا نفس المسافه نفس المسافه الواسعه لا اله الا انت سبحانك اليست هذه ايات كاف يجافون الا يطلبون الايات ويجحدون الايات وينكرون الآيات. الايات نعم وأترون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم آية؟ قل تصر ذهب لأنه من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لجنة من النخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا قيسان أو تأتي بالله والملائكة قبل جيو الله الملائكة يجود بيننا كرسي أو بالله يعني مم يطول هذه الآية حق الطراب هاذا إناء صخري سهزال يا صلى الله عليه إذا العزة يقول خلقكم من سراء ثم من مدغة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا باش العلق ثم من مضغة ثم من مدغة المدغة يعني قطعة كأنك مدغتها بأدراسك هكذا سبحان الله اكتشفوا على أن الولد ينقلب من العلقة إلى المدغة والله كانك مدغة كأنها مدغة في الأدراس تماما قطعه قطعة لحمية ايش خرج هكذا ثم ينقلب الطفل بين المدقة وبين الطفل كم؟ ما شاء الله. ثم هذاك المنوي اللي قلنا واحد من من ستين مليون. أمن ولا تؤمنه. واحد من ستين مليون في العمليه هذاك الواحد يحمل جميع أوصافك وجميع أجزاءك. في العيون وفي المنخ و في الفم وفي و في الوجه و في اللحية هذه اللحية هي وهذه واليدين والرجلين هو من أيوة من أيوة والله أيوة وفي كلش وفي وفي وفي, وفي, وفي وفي الشعر وفي, وفي وحتى الفكر فيه وحتى العقل فيه وحتى فيه وحتى وحتى من في هذه الجوعدة الكاملة وفي هذه الشامح كاملة وفي هذه الجوعدة الكاملة امينوا الى جميع اذا معتزات الله سبحانه وتعالى عظمة الله أليس هذه آيات؟ بينات؟ كيف تتطور بالله؟ كيف تشرك بالله؟ كيف تسرك الموت بشي غيره؟ ثم من مضغة ثم يخرجهم طفلة قال ثم ليسلوه أشدكو كل شي صنع الله؟ الله يعمل فيك وانسان عسى وانسان قطع صله به وكسف الانه هو يعمل فيك ثم لتبلغوا اشدكم ثلاثين سنه ثلاثون ثلاثين سنه كي يكمل الانسان في قواه العقليه في قواه الجسميه وما شاء الله وكل أنا ويرفض في ثيابه ثم لتبلغوا اشدكم ثم بعدين لتكونوا شيوخا قد تربط الامر سبحانك دكتور شيخ ليش شيخ رجعت لأهل آخر ضد ضعف ديت من ضعف خلقت ايه؟ ما كتقدرش ان اهماسي حسان تشاهد ميز من هذا واحد لابا كي يشدوك هيك دا كي يشدوه في العام كالعامر قبل كي يسمطوه كي يصمطوه الولد كي يصمطوه الهماسي ويطلطوه باش يتلق ويستشد هكذا باش مزقاش يدوه تعبت نفسه نفسي وربما يحادي كان يتبول ويتسقوت كل شيء يتولى غيره ضعف وثم سبحان الله تكبر والسر للضعف اللي كان في الأول والله رأينا إنسان أشياء كبير جدا ضعف السن والله يقول بتشوفه بالله الذي رب سواه كان في الأول بتشوفه ده برجعيش كنتشوفه كنتعرف بتشوفه يا حتى بتشوفه حتو نحليت البيش حتى إذا عملت فهموا كل شيء المهم إنه من ما يصدق ما ده من صداعي من ده, ده. ثم ليس يكون شيخ ومنكم من يسون فمن قبل ما بلغ ذي المرحلة ابدا الشيوخ أبدا إما صغير واما شباب وإما إيش الكوف الكحولاء نقصد خلاص ثم ثم سووا ومنكم من قبل فمن ثم لتبلغوا أشدكم بل لتقرشوا يخوّمكم يسوف بمقاب ولتبلغوا أجل مسمى ولتبلغوا أجل يعني مررسوا بكم هذه المراحل وهذه الأطوار ليش؟ لتبلغوا الأجل الذي سماه الله لكم في الدنيا الأولا ثم لأنه الموس لا بد من الموس لا بد أن تمررنا أنفس قاعدنا بقرر هذه هذي اللي كانت حدث القرون وكانت خطع الأوسع وبعدين عنده واحد الأجل آخر وهو قيام القبور وبعده يجي اجي اجي الحساب ثم الجنه او النار نصر الله لك. ثم ولعلكم تعقيدوا مررت بكم هذه الاطوار وهذه المراحل فليعلموا تتفكروا لتعرفوا ربكم لتشكروا الله لتحمدوه لتوحدوه لتطيعوه لتعبدوه ثم لتتسلكوا ثم تكملوا وتسعدوا فهي فربنا يفكر يعني, يعني يفتحنا المجال لنفكر في انفسنا لنعرف ربنا ومن عرف نفسه عرف خالقه اعرف نفسك تعرف ربك أنت الدليل عن الله إذا سنفلك الله في نفسك كم من واحد يبحث عن الله دعوه هاي الآن كيف وكم من واحد يخلاق الله كي يقول الإنسان خلاق الله والله يمكتوب هكذا كي يقول الإنسان اللي قد يكفي الكرجة وخلاق المعبود فالإله ديره وخلقه شو على الحرم والله الله؟ عدو الله إيه. ثم ها؟ ولعلكم تعقلوه ثم بعد هذا قال وهو الذي يحيوه الحياة الاولى والثانية والثالثة هو الحياة الاولى شو كان الحياة الاولى؟ اللي كنا ها؟ اللي نحن في الدنيا هذه الحياه الاولى والموت الاولى شو هو؟ قلنا اللي كنا في الاصلاق والحياه الثانيه فين بعد ما من منوزوا الحياه فيه الحياة الثانية اشن هي للحساب الالي الزين الذين اساءوا بما عملوا والزين الذين احسنوا بالحزن لا بد من هذه المراحل الاربعه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا في أصلاب الاباء وارصاب الاباء ثم احياكم ثم ثم احياكم ثم يميزكم ثم يهيكم كيف تكفرون بالله وفي يديه كل شيء السلطه العليا له هو الذي لكم وانتم تحت قهره وسلطته متى اراد أن يحييكم احياكم متى أراد أن يماتتكم بماتتكم فما عليكم إلا أن تستسلموا له وان تصطلفوا معه وما يعطيه ما يقدم لكم لأو سير إذا كنت عبده رفع قدرك وعلى شأنك أردكنا على مسلم ما شاء الله من اوليائه الصالحين ومن أحبائه المبلحين ومن, عبادي ومن عباد الرحمن تصبح من عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الإله أخبهم جاء الله أخبهم في الأوصل الثمانية إذا الإخوان رب العزة يقول وهو الذي يحيي ويميت فما في حياة الا وهي منه وما في موت الا وهي منه نحن نرى الملايين الملايين جاءت من احياء الكائنات الحيه من الذي احياها هو سبحانه والملايين الملايين ما ينسى كل لحظه من الذي يميتها هو سبحانه هو الذي احيانا في هذه الارض ويحيينا في العالم الاخروي وأحيانا على هذا الكوكب والكواكب الاخرى فيها احياء ما في هذا العالم هو الذي يحيه هو الذي بنى كانت عوالم أخرى سابقة كان هو المحيي لها فهو الذي فهو الذي يحيي في الماضي اللانهائي وفي المستقبل اللانهائي وفي الحاضر في العالم الحلو والسملي والبحير وهو الوحيد سبحانه صمر على أرض قاحلة قاحلة أيام الصيف يعني ما فيها شيء وبعدين حين ينزل المطر ترى حيّد ان الذي وبالفواكه وبالخضار وبالمزرعات وما شاء الله من الذي احياها قل يا عبد الله من الذي احيا هذه الله ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبذت من كل زوج بهيج من الذي احياها ان الذي احياها لبحر الموج وتشرف سبحان الله صار شجرة سبحانه المطالب صار الشجرة هي أبسة وإن يبيع حيت حيت بالأوراق وحيت بالأغسار وحيت بالثمار من الذي أحياء؟ دب الآن في الخريف كأنش يعمل بالأوراق في, في الشجرة كأنش يعمل بالأوراق يتساقط وينشوفها خلاص لا يتر يبسل جانا يبسل وبعدين في الخريف تشوفه إيه؟ في الربيع حيان في الربيع هي أعطى في الربيع تشوفها حيان من الذي يحياء؟ الله عز وجل سبحانه وسبحانه اترى البيضاء وبعد الوحش تشوف تشوفوا الفرخ خرجوا البيضاء الله اكبر ايضا اخرجها الفرخ يكوحيها الفرخ الله وتشوف نعماز البدرة البدرة متى تشوف الجبنة الجبنة او الفولة يابسة حجرة والله عبرها وبعدين يخرج منها النبات شكل يخرجها النبات لا اله الا الله وتشوف النواة, النواة. النواة. نوية نوية تصمّر وماذا يقولون؟ وبعد نشوف نخلة نوية سبحة نخلة؟ نعم نخلة صحوة عالية ما شاء الله هذه من؟ من نوية والعكس صحيح إذن هو الذي يحيي ويميت هذه منظور مشهودة لا يمكنها إلا شاهدوا معاك ثم يقول سبحانه إذا قضى امرا صف الأحياء ولا في نماذجها. الحياة هي الحياة؟ وشو هي الموت؟ من يعلمها؟ والله ما نسيمنا حج. ما نعرف للموت والحياة. من الذي يدريها؟ الذي خلق الموت والحياة. يقول خلق الموت والحياة. ويقول هنا هو الذي يحيي ويميت وهنا قال خلق الموت والحياه ليش؟ لأن الموت الموت سبحانك تقطع القرود، تهرس القرود، وكذكذت جرزة يعني أكبر راجع زاجر. فقدم الموت. فقال. خلق الموز والحياه والنور يثبت في الحقيقه دينو صح سبقنا حنا ميتين كنا في الاصلاب لين اللي نمثلج من بباك هو بابك ميجا لابيه هو 959 كيف قلنا سيدنا ادم لما خلقنا الشكاره ديال البشريه والله ما يشكو يكون في الارض الا ما كان في صلب ادم وامسح الله على ظهر ادم واخرج كلنا سنسلو خالقا وقال له راشد الا ربكم قالوا جميعا في الاستعداد انتم مستعد السعد ندخل نقول الله ربنا خاب هذه هذه الفطرة عمسك أنت فيك في بعض في في صبي عميل ينال شراب مفترش شو كلنا تربونا بعد ما يوجد يخلنا تربونا هو قيل النهار وباش العمس وقاع عام وعامين سنتين وعشرين يومين سين سخلوه أن تربونه الله عزوجل موجود كل قل تربونا يقول ما هذاك العدد الفطرة عندك, عندك الاستعداد لما يوجد أرسل لك الرسول زلك الكتب وقولت أن تربونها هذا معنى فكتب السعيد لكن الحيانات الخامة بالسعيد ما عندها المعنى السبح ربنا قالوا بالله هل مش هدى في ربنا سبحانه فإذا ما قلت يا ربنا نبتس الفطرة يوضي وكنت شحودا عنه عنه فلذلك الله عز وجل هن يقول ها لا, لا لا لا والذي يحلوه فإذا قضى أمرا فإنما يقول لغة الله لا يصل عليه شيء إذا رضي يدمر هذا العالم هذا الكوكل يدمر ويفنيه في لحظة إذا أراد اراد ان يبنيه في لحظه انما قلنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون صافي خلاص من الكافي فهو اقرب من الكافي يقوله. ثم قال سبحانه ان اصرا الى الذين يجادلون في ايات الله ان لا يصرفوا مع هذه الدله الكافيه الشافيه في نفس الانسان ومع ذلك نجده من جاحدا ويعاند في ايات الله أيضا الله نمس آية من آيه وفي كل شيء له ومع ذلك في من يجدد ويقول هذا القرآن ليس كرة كبيرة قال وفعة رسولنا مثل العالم كله يرفض كتاب الله ويقول خلاص ما يعمل به ما يربح إليه العماس في في احكام الله ويقول هذا القرآن لا يصلح أن يكون حكما يحكم به يحكم به الدول ويحكم بما ما ما يقبل ابدا وفي من يجادل أن تكون يجادل في الآيات التي يتسعدد يرفضها علنا يكسب فجرات كل يوم في من يجادل في الحقوق المرأة يقول المرأة البقية تكون عندها عندها حرية وعندها إيش يعني عندها يعني حقوق حقوق إيش حقوق إيش الحقوق التي يطلبوها؟ وما خلاص هذا الكتاب في هذه الأيام خرج واحد الكتاب بالشراء واحدة الوجه اللي إحنا نسميه وكان الشراء وكان الشراء كذبوا وكان الشراء موجود شراء هذه كل كل شارف خرج كتاب هذه المرأة خرج الكتاب كتاب واحدة كيقول كيقول لبعض السعودية الثانية اللي بعضه شو هذه هذه المرأة هذه المرأة سطع في الإسلام وتقول الحجاب هو عادة وحشية وحشية والله الكتاب عندي يقول الحجاب يعني هذه يعني فرضوا على المرأة أن تكون وحشا وأن تكون يعني وحجبة لا يراها أحد كأنها كأنها شيء ببع أو شيء من هذا وتبقوا الكلام هذا ديال ديال ديال القسم أمين وشيء واحد يقول لنا حداد وحداد يعني من الملاحجة من الكفرة آية الله ومن الناس من يجادلوا في آية الله في الله ويجدوا في الله بغير علم ويتسبعوا كل الشيطان المريض لأن الشياطين المرادة من هم؟ هم اليهود هم الصليبيون هم الصليبي الذين يمدونهم بالأموال ليش؟ ليلعبوا في ايات الله ليضحيوا الحق ليقتلوا للقضايا على الإسلامي لتمصي معالم هذا الدين للقضايا على أخلاقه وعلى عالمه نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه مثل الله فانه يضله ويديه لعدم السعيق وهنا يقول سبحانه وتعالى ألم صرى يا نبينا هل من يجادل رغم هذه الأدلة الكافية الشافية التي سمتها ومع ذلك تجد من يجادل في آية الأحد يقول لا يصلح هذا الإسلام أن يطبق الآن على العالم ليش لأن الآن العالم, العالم تحضر الآن الغزو الفظا كيف الإسلام والقرآن لا لا يطبق إلا في عهد الحمير وفي عهد القبل وفي عهد إيش وفي عهد آخر وتقاقن أما الآن لسه تحدى وتثور أعوذ بالله يجادلون يجادلون في مساحة المرأة هاه يقول ليش مساحة المرأة ليش ييجي مساحة المرأة في التصوير يقول ليه تصوير منع التصوير ليش هذا لأ وهكذا وهكذا يعني يجادلون ليش ليش ال حرام لي وهناك ألقاب تصبح رباح إذا هناك هناك مجادلة في آيات الله من أجل إبعادها من أجل التشكيك فيها من أجل طمسها والقضاء عليها وبس ها وبس ال فيها ومن الناس قال الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله يقول أن يصرفون كيف كيف يصرف الأدلة الواضحة الكثيرة الكثيرة ومع ذلك يصرفون عنها بأي في دليل وش عندهم دليل دليل يوضع أهواءهم وش عندهم شباه يقدموها ما في، ولكنه الكفر ولكنه العناد ولكنه الكبر لهذا قال يجاد أن لا يصرفون لهذا قال الذين كذبوا بالكتاب ولما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب الذي كذب بآية واحدة كأنه كذب كل الكتاب آية واحدة كذبها خلاص رسول واحد يكذبه كأنك تكذب سكوت الرسل. سق الله عزوجل يعني في قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم إيش وقوم نوح خل قوم نوح لما كذب الرسل كذب الرسل ما كذب واحد واحد لأن الذي الذي جاب رسول واحد كل الرسل جاوبه. كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد. كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وطاعة حدر ربويه وطاعة الألوهية وطاعة أسماء وصفات. كل الرسل كانوا على خط واحد. بعثوا كلهم من مصدر واحد من الله عز وجل. فاللي كذب واحد كانما كذب الجباب. فمن يقول اللي كذب آية من ايات الله فكذب بالكتاب. واللي كذب رسول واحد فكأنما كذب بكل رسوله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به الرسل نفسيهم على مسجد. سهيد ووعيد شديد. فسوف يعلمون يا رب ماذا يعلمون قال اذ الاغلال في اعناقهم تعرفون الغل شنو هو الغل الغل هو ربطه ربط يده ورجله بعنقه هكذا ويرفع اخره هذا هو الغل يغلل اغلال في اعناقهم والسلاسل في ارجلهم مقرنين في الاسر واحد والثاني اذ الاغلال في اعناقهم انظر الى مهانه انظر الى الذل والخزي ما شاء الله اذا الاغلال في اعناقهم ايش كي يقولوا شكون كي, يعملوه. كي, يعملوه. كي. الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم يرمون في الحميم ويجرون في الحميم فالحميم هو الماء الحار الذي الذي يشوي الاعضاء والعياد بالله يذيب اللحم صلى الله العافية في الحميم ثم في النار يشجرون اسال المسجور. الكلب المشجور المشجور معناه مربوط كيربطوا مع الجعدة هذه بده الكلب في بديه تقول كلب المشجور يعني كيربطوا من عنقه ويعملوا يعني عنقه مع الشجره هكذا مع الخفيفه وبده يقص له تشاور ولا شاش وبده يقص تعملوا هذاك هذاك بيرجع البيت طلعوا جبنا سلكيله الكلاب المشجوره قال ثم ها اسحبونه بالحميم ثم في النار يجروا صلى الله عليه ثم في النار يشتغل ثم قيل لهم هذا عذاب مادي ثم عذاب معنوي وهو التوبيح العياد بالله والصعير والتقبيح والتشنيع ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله هذكم مشركو ذلكوا وهذك المعبودة ذلكوا منه يخلصوكم ويفكوكم ما أنزم فيه أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا وضلوا عنه إما أنهم أنكروا أن يكونوا عباد غير الله تبقى الله في الآية الأخرى قالوا والله ربنا قالوا على النبي كرب حلي في البحر قالوا ترى صيغة خلاص إنكر عما جاء في الآخرة وغيره نحن مسيحيين غير كمثر لأن إذا أخطأنا نشيد أنا بيفكيلنا شيئا وإذا إنكر خذي قلت شو خذي قلت ضرب خذي قلت زقروك هذا كل شيء خلاص أضربه بيجي هذا أيضا من شعنة العنصر الآخرة قالوا والله ربنا ما فينا مشريكي خلاص نتركه كذا وعلى أبو زيد وكل شيء مشيت شرط موجود ووجدوا ما عملوا حاضر الشارع ديالك عم تقول هذا الشيء كيكون هذا بعيد كيف هدا كيف هدا الحاله من سر حياه الانسان موجودين شوما بعيد هذا كيف هذا ممكن يعني انا اكتب لك مسلك ولكن اليوم يعني حياتك عاد شوفها شوفها او غير تربط حياتك وتعمل كاميرا في بيتك وخارج بيتك لحتى من يله ووجدوا ما عملوا حاضرا كذلك الله عز وجل او نقول قالوا ايش الايه قلنا لم نتدع من قبل شيء معنا لم نذلهم على ان هذه العباده كلها كان ضلال هباء خلاص عارف قالوا ما بعرف عبدت الاهي لم ندعو من قبل شيء كنا نعبده وملك قبل بللنا لا شيء هذه العباده كلها تبخرت ما بقى شيء لم نتدع من قبل شيء الله عز وجل، كذلك يبدل الله الكافرين انظر كيف تضلوا ضلوا في الدنيا وضلوا حتى في الآخرة ما يعرفوا كيف يتخلصوا ما هو فيه كذلك يبدل الله، لمن يكن يضل الله الكافرين والله لمن يهدي المؤمن ماذا من الإنسان كافر يهدي وهو كافر يهدي لمن يهدي الله ويهدي إليه من الأنام اللي يخضع لله وركع لله وجدل لله وطرب على الله عند الله اللي عنده تطلع الى الله الحرقه بان يكون من عباد الله من مؤمن المؤمنين الصادقين المخلصين في دين الله والله يهدي والذين جاهدوا فينا لنا هدينا ونصرنا كده ومن يؤمن بالله يهدي قلبه بغيث الهداه فضل الله. لكن كافر ان الله لا يهدي من هو كاذب ومنفاق ان الله لا يهدي الخبث الظالمين ماذا ظلم يهدي وظلم يهدي, موضالم يهدي؟ هو ماشي كاين شي حد مثلا فيه شي حل يعني غير شي واحد تيعطي الماكل لولدو كيقول له كولا وذل الله اذا عليك بشي حاجه كنقول لك ما يبيش يجب يشبر له قواه تيواعملوا الحق كيقولوا فيه بالعدل واش كل بالعدل باش كل بالعدل كتدخلوا يعني تصلي يولي, يولي الله اذا عليك قران اقرا القران وقرا شي العلم عندي 500 درهم في الشهر عطيتك بسم الله سديع هذا الطيب نصيقرة نصيقرة هي وش ما خلاص أمم أجل عند الله يكرمك الله في الدنيا والآخرة كم أنت <تصفيق> إيه إيه لهذا الرغبة الإنسان هي سبب بفتحك أبو غيث الإمام أجل عند الله وتنازل نعماز عن عن عن عن شو تطيقه عن أجل فصيقه على على السمرود الله عز وجل وما ما كذلك يطلب الله الكافرين. بعض الناس يقول لله يضلوا بالشاء بالشاء. الله يطلب من شيء، يطلب من شيء، أو الله يطلب من شيء، يطلب الله. إذا هذا الله، وإذا ما كان ليش؟ ما استنى؟ يعني اللي هي ذا يبتدي ذا يبلش. الله يذكر الله. عند الله يذكر الله. أن جب قرا كتابه. لا ادعوا لا دعوه دعوه سمي إليه يهديك والله يهديك لأنه وعث من الله لكن نسا متمرد نسا تغييه فاجر فاسق و ما تهدي من الله لا منك لا إلهي الله فالهداية لها إسباب و الضلال لها إسباب اللهم وفقنا جميعا أحضروا و أحد الله سبحانه الله و أحده لا إله ما تنفسه و كلي إليك سبحانه ربست عما يصبه و سلامنا عما يحيدك الله رب العالمين